استقلال القضاء خرج صلى الله عليه وسلم من بيته بعد أن لم يجد ثمن البعير فقال للأعرابي معتذرا يا عبد الله إنا قد ابتعنا منك جزورا بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجد غضب الأعرابي غضبا شديدا فقام بالتلفظ على رأس الدولة ببذاءه واتهمه أمام شعبه بالغدر قائلا وغدراه اخترقت الكلمة آذان المواطنين كالمسامير الملتهبة فأججت غضبهم وطوقوه يزجرون وقاحته ويقولون قاتلك الله أيغدر رسول الله ذهل الأعرابي لهذا الغضب الجارف وأدرك فداحة جرمه لكنه لما رأى أن يدا لم تمسه كرر وقاحته فقال وغدره لم يبتسم صلى الله عليه وسلم لغضب أصحابه ولم يصادر مال الغريب الذي شتمه وهو رئيس الدولة ولم يسجن فإن لم يعدل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فمن يعدل عاد صلى الله عليه وسلم يعتذر للأعرابي ويقول يا عبد الله إن ابتعنا منك ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده فقال الأعرابي وغدراه فهاج الصحابة غضبا فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شعبه حماة الإسلام وقرة عينه فقال سنة وعداله قال لهم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى الغريب يكرر اعتذاره مرتين أو ثلاثا والأعرابي يتهمه بالغدر بعدها أدرك صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لا يجدي معه لاعتذارا لا فلما رآه لا يفقه عنه نادى أحد رجاله فطلب منه أن يتجه لإحدى النساء العظيمات واسمها خولة بنت حكيم بن أمية علها تسعف دولتها بسلفة عاجلة انطلق الرجل نحو بيت المرأة ولما قابلها قال لها إن رسول الله يقول لك إن كان عندك وسق من تمر الذخرة فأسل حتى نؤديه إليك إن شاء الله فقالت خوله قل له نعم هو عندي يا رسول الله فابعث من يقبضه عاد الرجل فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم اذهب به فأوفه الذي له سار الأعرابي مع الصحابي إلى بيت خوله التي جهزت الكمية المطلوبة من التمر ولما وصل. بدأ الصحابي يكيل للأعرابي ويكيل حتى أوفاه حقه وسدده ثمن بعيره انصرف الأعرابي لكنه لم يغادر المدينة فقد تلاشت جلافته وغمره شعور بالخجل فعاد من الطريق نفسه ثم توقف أمام مجلس الصحابة وجالت عيناه حتى وقعت على نبي الله جالسا بينهم فنظر إليه بإجلال وقال ممتنا وشاكرا جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأطيبت، ثم غادر. التفت صلى الله عليه وسلم لصحابته، لأمته، لقادة أمته، يبشرهم بما للعدل وعدم هضم حقوق الناس عند الله. فقال أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون